بِسُكَلا وَلَكِن وَلَكِن عَذَابَ الله شَدِيد وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي الله بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيد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 مَنُّ خَرجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَغْلُهُ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَي لَا يَعْلَمَ مِن بعد علم شيئا وترى الأرض هامدا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 لا كِتَابَ مُنِيرٍ ثانيعَ اطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ الله لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَن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 وذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البغيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير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 مَنْ كَانَ يَرْجُو أَنَّ لن يُنْصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْنَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ مَا يِغَيْرُ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 وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَقُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر, والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدوام وكثير من الناس وير الحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء هذان خصمان احتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم فئاب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد لَمَّا أَرَادُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ مِنْ أُعِيدُ فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس الذي جعلناه للناس سواء الانعتك فيه والباد ومن يرد فيه بالحد بظلم نَجَّاهُ مِن عَذَابٍ أَلِيم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَارْكَعِ السُّجُودَ وَأَذِّنْ فِي سَيَأْتِي الْحَجُّ كَرِجَالٍ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ على فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ عَلَامَ مَا, رزقهم على ما رزقهم من مَة الأ فكُلوا مِه وَأَقعم الب إس الفَقيب ثُ لَقضوتَ فَذَم وَالوفُُ ذورَ وَم وَ يَقَ وَفُوم بَنتِ ال ذَلكَ وَمَ حُمات اللههِ فَهُو خيرُ له عند ربه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 لا اله الا هو واحد فله اسلموا وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيمين والمقيم الصلاه ومن ما رزقناهم وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسُقْيَا لَهُ وَفِيهِ شِفَاءٌ لَّكُمْ وَرِزْقٌ مِّنَ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْسَ يَنَالُ اللَّهَ الْحُكُومَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ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 وَلَؤُلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُ الدِّمَكُ صَوَامِعَ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ وَلَا يَنصُرُونَ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوُ عَنِ قَوْلٌ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثم مخَذتُم فَكَيفَكَانَ نَكيد فَكَأٍَ مِْ مِْ طَغْةٍ أَلَ نَّهَا وَهِيظَالِمَة فهِيي قويَةٌ على عُروشهَا فهِي فَويةَةٌ على عُروشِهَا وَبِكِرٍ معَّلَةِ وَقَصِ مش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 وَمَا أَسَلنا مِمْ قبِلِكَم مِوَصُولون وَل نَبين إِللاا إذ تَمَنَّ إِلَّا إذَا تَمَنَّ أَلْقَ الشَّيقانُ فيِي أُمْنَة فَيسَخُ اللهَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيقَُظُمَّا يُححم اللههُ آياتهِ وَولههُ عَليم حَكم لِيَجْعَلَ عَلَى مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أن وإنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتي يوم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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَالَّذِينَ آجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرٌ رَازِقٍ لا يَدْرِي خِلَّهُمْ مُدْخَلًا يُرْضُونَهْ وَإِنَّ اللَّهَ لْعَلِيمٌ حَكِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ فَسَوْفَ يُغْنَى عَلَيْهِ لَيَوْمٍ صُرًّا نَّهْمُ اللَّهُ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن هُوَ الْبَاطِنُ وَهُوَ الْأَنَّ اللهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا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 وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابًا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ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 قُلْ أَنفَأُونَ بِأَنكُم بِشَرٍّ مِّن ذٰلِكِ ۗ أَن نَذَرَعَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه طعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان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 يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرجه مِنْ لَئِتَ أَفِيكم إِبْرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ الصلاة واتات الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير